وأن تستغفروا ربكم ثم تبو إليه يمتيعكم يمتيعكم متع عن حسن إلى أجل مسمى ويؤتي كل الذي فضل فضله وينتولف إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم عذاب يوم الكبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا يستخفون ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلنون and is خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبروكم أن يكم أحسن عمل ولئن قلتم أنكم ندعوتم من بعد الموت من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا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 وَلَئِنْ ذَقْنَا هُنَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْ فَادْرَأْ مَرَاءٍ مَسَّتْ هُمْ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخُ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك لهم عفرة لهم عفرة وأجر كبير فلعلك تارك أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فعلموا the وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْكَانَ عَلَى بَيْنَتٍ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُسَائِلَ مَا وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُسَائِلَ مَن وَرَحْمَةٌ هُلَاء ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من نفترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول ويقول أشهدها أولئك الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويضعونها عوجا وهو وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَائِكَ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّ هُمْ فِيهَا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 عَلَيْكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُ نَابِذِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَا لكم عَلَيْنَا مِنْ فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة وأتاني رحمة من عبده فعميت عليكم فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كانوا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 الله طرّتهم أ فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزذري أعينكم ولا أقول للذين تزذري أعينكم لن يوم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا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 فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصمع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصمع الفلك وكل ما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه قال إن فإنا نسخر مننا فإن ننسخر منكم فإن ننسخر منكم كما تنسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحيل عليه عذاب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 هي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح, ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني, يركم معنا يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء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 وقيل بعدي القوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بري من أهله وإن وعدهك الحق وإن وعدهك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح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 رب بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من من معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من إن العاقبة المتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم استغفروا ربكم ثم توضوا إليه يرسل السماء يرسل السماء عليكم ندرا ويزدكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتوالوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة بثالث آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا عسراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أن يَكِيدُونَ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن فَقَدْ آتَيْتُ أَبَاءَكُمْ وَمَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا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 إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرج قبل هذا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون مما تدعون فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَفَيتُمْ فَمَا تَزِيدُونَ نِي قَائِرًا تَخْسِين وَيَا صَاحِبَي هَٰذَيْنِ نَاقَةَ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُهَا تَأْكُلَ فِي أَرْضِ اللَّهِ فذروها تأقوف في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلم الذين آمنوا معه برحمتنا منا برحمتنا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود تفر ربهم ألا بعدي ثمود ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام قال نكرهم وأوجة منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا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 سبعا إبراهيم الروع وجاءته لبشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا نوطا سيئ بهم سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون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 قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسرِبْ أغلِكَ بقطْعٍ من الليلِ ولا يلتفتْ مِنْكُمْ أحدٌ ولا يلتفتْ مِنْكُمْ أحدٌ إلَّا مَرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا ما, مَا أصَابَهُمْ إِنَّمَا وعِدهُ الصُّبْحُ أليسَ الصُّبْحُ بقريبٍ فلنَجَّ. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإنني أخاف عليكم وإنني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفل المكيال والميزان بقصة ولا تبخسوا الناس أشياء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 أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قال يا قوم أرأيتم إيتُوا على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما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 أخذت الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يهلو فيها ألا ضُعِد المديان كما بَعِدَ السَّمُودِ ولقد أرسلنا بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم نار وبئس الورد لمنود وأتبعوا في هذه لعنة بئس الرفد المرفود ذلك من أمسك التي يدعون من دون الله شيئا من شيء لما جاء, لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماء والأرض إلا إلا ما وقَلَّ الْأَرْضُ إلَّا إلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُودٍ فَلَا تَكُفِّ مِرْيَةً غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم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 فإن نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا الزيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لك ينهون عن فساد في الأرض إلا قليلا, إلا قليلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وَكُلًا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مُثَبِّتًا بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإلَيْهِ يُرْجَعُ أَمْرُ كُلٍّ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَنْ مَا تَعْمَلُونَ